موقع رياض القرآن يقدم, يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وريال النعش والشفع والوت والليل إذا يس هل في ذلك قسم لبيحج ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرمادات عماه التي لم يخلق مثلها في البلاد. وَأَمَّا الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَةَ بِالوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِنَاءِ فَأَكْثَرُوا فِيهِ الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ ونعمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا مبتله فقدر عليه لصه فيقول فيقول ربي أهان كلا بل لا تكرم الريتين ولا تحا. وتأكلون التراث أكل الممّا وتحبون المار حبا جما كلا إذا دكّت الأرض دكّ دكّا كلا إذا دكّت الأرض دكّ دكّا, دكاً وَصَفَّا وَصَفَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ وَصَفَّا وَصَفَّا وَجِئَ أَيَّامَ الْيَوْمِ بِجَهَنَّمَ وَجِئَ أَيَّامَ يوم اذ يتذكر الانسان وان له الذكران يوم اذ يتذكر الانسان وان له الذكران يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي في يوم إذ الله يعذب عذابه أحد في يوم إذ الله يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي إلى ربك راضيه مرضيه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي